فإذا لقيتم الذين كفروا فضرد الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوساق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو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 يا ايها الذين امنوا ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل أعمالهم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 ذَلِكَ b'anna Allah maula al-ladin amanu wa لا al Inna Allah yudhikul al-ladin amanu wa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 فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِرْبِيهِ كَمَا زُوِينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ كَمَا زُوِينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَ Metallinen jännitilatioidin mutapuna, fihaa, anhaa, fihaa, anhaa, muu, muu, muu,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 كمن هو خالد في النار وسقوما أنحميما فقد طع أمعائهم وسقوما أنحميما فقد طع أمعائهم ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهوا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 علم ان لا اله الا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمَنُوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت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 فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله فأصممهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟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 والذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأول والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسف الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أَمْ حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضوانهم ولو نشأ ألا ريناكهم فلا عرفتهم بسمهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم Vala navelua nnakum, vala navelua nnakum, hattena alla malmujahi dina minkumo ja sobirina, vala navelua ahuba, wakum, مسولم بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا أطيعوا اطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن فلا تهنوا وتدعوا إلى السلب وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُ يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمْ فَيُحْقِمُكُمْ تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ Tuda'ouna ltu'fiqu fi sabilillahi, fa minkummayya bakhil, wa mayya bakhil, fa innama yabakhilu al-nafsi. Wallahu alghani, wa antum الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امسالا